وفي خلقكم وما يبس من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض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 والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين جترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء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 وَإِذَا تُتَلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَهُمْ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إلَّا أَنْقَالُ إلَّا أَنْقَالُ أَتُبْآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَخْسَرُ الْمُضْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمْمَةٍ جَافِيَةٍ كُلُّ أُمْمَةٍ تُدْعَى إلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالشق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون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 فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة قُلْ تَمَّ مَا نَذَرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نُذُرُ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُم سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ